الطور وكتاب مسطور رق منشور البيت المعمور واسق في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء